ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادر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 بُطُونٍ بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبَرًا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 فتربصوا به حتى حين قال رب ينصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها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 نال مبتلين ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون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 قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرين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 فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا بوسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا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 وَأَوِينَهُمَا إلَى رَبُّهِنَّ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُم متون واحدة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَّقُون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحٌ فَذَرُهُمْ فِي غَنْرَتِهِمْ حَتَّىٰحِينَ أَيْحَسَبُنَّ أَنْ نَمَالُ مِدْهُمْ بِهِ مِمْ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 إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبر القول؟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 بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ مُعِدِّنَا نَحْنُ وَآبَاءَنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 قُرْ رَبِّ إِنَّ مَا تُرِيَنِّي مَا يُعَدُّون رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىَّ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعْلٌ بِالَّتِي هِيَ أحسن السيئة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 ما ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين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 إنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com